غير المغضوب عَلَيْهِمْ ولا الضالين قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل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 وما تقولون في شأنه وما تتلون منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذا تفظون فيه وما يعزب عن ربك من مفقودة رتب في الأرض ولا في السماء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 متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد لما كانوا يكفون. وَتَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَتْ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ وَتَذْكِرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إنا جري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين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 فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعده، ثم بعثنا من بعده موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولم جاءهم فلم فلم جاءهم الحق من عندنا قالوا هذا سحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وتكون لكم وتكون لكم الكبريات في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلم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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا ليضل عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون الله أكبر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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياه نعبد وإياه نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجاوزنا ببني إسرائيل إلى البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيو وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.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 وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا بالسماوات والأرض وما تؤمن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا نذل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم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 يعلى الله من الحمده لا دوننا لا شكر الله اكبر a oh. الله أكبر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 وَإِنْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ كُلٌّ đِفْظْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تعرف بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أي يقولوا أي يقولوا لولا أزل عليك زم أو جاء معه ملك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 فإن لم يستجيبوا لكم فعلموا أنما أُزِلَّ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَلَّا إلَهَ إلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِنَتَانِ وَفِي إلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ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 أفلا تذكرون؟ الله أكبر. سمع الله. حميده ربنا لك الحمد الله اغماء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 يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجر ي إلا على الله إن أجر ي إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكنني أراكم طمأنتجهون ويَقُوم مَنْ يُنصُرني مِنَ اللَّهِ إِمَّا طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ولا أقول لكم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن التبع إلا ما يوحى إلي إن التبع إلا ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدني أعينكم لن يأتيهم الله خيرا ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ولقوا ولا أقول للذين تزدري أعينكم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لي يأتيهم الله خيرا الله أعلم بنا في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجدالنا فأكن بما تعيذنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إشارة إن وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصيح إن أردت أن أوصخلكم ولا ينفعكم نصيح إن أردت أن أوصخلكم إن كان الله يريد أن يغواكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراء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 تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها لا فاصبر إن العاقبة للمتقين الله أكبر Allah الله أكبر